ما ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم, يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم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 لو ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باب باطنه فيه, فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ينادونهم ألم نكن ما كن قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وَغَرَّقَكُمُ اللَّهُ الغَرُورُ فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُكُمْ النَّارُ يَوْمَئِذٍ مُؤْتَاحَةٌ ألم يأنر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأنر الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ألم يأنر الذين آمنوا أن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 الواقع <تصفيق>